إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره أعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهدد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له أشهد أن محمد رسول الله من سلكه بأز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا أو يصرر بسوال الجحيم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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا سيس يشش لا إذا سيبلغ المرام من أدلة الأحكام لإلحاب أحمد بن علي بن حجر العسقلان رحمة الله عليه قيشت نوق المدهي كذا المثل وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان رواه الخمس والضعف والبخاري البخاري و ابو داود صح والتلمذي و ابن خزينة و ابن الجارد و ابن قطان شغل غالبانج بقى با حسن الان اياه تعني بالضبط كوردياكي بعضك ابدو اي اشترح اولي بعضكي لدى سكوتي فلوشناو بقريانا اتو سيانا اشي لكري اتو سين سيروجان سيروجان روجان دريك اكبرو فحسكا دو روج لقريد بي بقريب يخوت اذا ضابط ماشينه تاع قطقيدين جيديا مشكله شيه ما او روجان سير روجان ديت لنا دي ساعات دي, دي. او روجي كلكدبو تصبيها نرضيش او روجي او او أو آه دو أو لو توا لا شيء ذا بمر ذا مرتوا لزمان توبوا كم هذا ده سكوت يبروش لا هو ما هو ده كل لعنة لب لب بونوا عن الزمان شو دو دو هذا كا... لو الزمان كا... لولا لولا الزمان ذا كا الزمان قال ما هو لا ضامنه دستبر ديكاتل ضمانتكارد فكوا وعن اوله البارقي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به وضحيه او شاتا الله ليشتري به أضحية أو شاة مرتش بكريا قرباني فاشترى به شاتين طبعا ذيك كان هاستاذ تذكر اشتها ذكر تذكر بعشر دومار بكرى فباع أحدهما بدينار لا صار يقلش ولا شنو بدينار هالشي فاتعوه بشاةين ودينار دينار شو كتب. دينار دينارا قال له ولا كيف مرتشي في غمبل صب دعا له بالبركة ببيعه دعاء لبوكتيا عنبر صادم لكريلو بلاشتين، فكان لو اشترى ترابا لربيح فيه. أك خوري بكريلوين قاعد عنزين ذاك. ليه كان واشترى من خشمي ميدلها؟ أيوة يا. هم وكذا كيا وينيا؟ الشتيا لا بعالي ذاك. هن ذاك زين لنا أصلاً لتجدر ذكره. نظامي ذاك لو من ذي. خلاص. بلا مال ذاك التجارة شطارة. هم وكذا كنا وقد أخرجه راه وقد أخرجه البخاري في يضمني حديث ولم يسق لفظه وأورد الترمذي له شاذا من حديث حكيم من حزام تمام روايات الترمذي ضعيفة بل اموت لو بيشتك صحيح ابو داود شغله ما بخاريش لا لا وكوك لا معنى وانا في سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ماء بطون الأعلاف. بعمر الله صلى الله عليه وسلم ذكرية نايكرية كا بتسكي نفسي أجان. تذبحه بكروشته حتى تضع. بل أجمع ليه دلين أتوب بس بتسكي بكري. أأنا هيكه بل حامل بي يجي السنة نجي قهاب زاديك أو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 وعن شراء صناديق حتى تقبض هذا الزكاة ست حتى هو خيرتك فيها كأو وعن ضربة الغائص طبعا ضربة الغائص اللي والله نزلت نمور في البحر إسترلينيا أوه بحر بحر ما سوا بحر بالضباب كواتا دو دو باتي يا تمشي أنت أنت أخذت كم بنزام عشان جرسينيا هذا هذا أوعيش جاله حوزة شقول حوزة شقول أو حوزة مع سعيدة جييه أو داخله وينامي بلام بحرك مفقود ديارنا بلام Silmastira. Değil mastira. Oo. Biz bu zaman vakta. Bakıyor zekayı ne beni suçadı dedati. Değil değil değil de diğer çalan. Musoğara. Musoğara. Bulan havaya monya. Havaya diyardini lazan içiyorsun ya. Hata bu kudretin. Terim mesela atma loka güreme onda. Bu ne o? Bulan kafasılı kuda. روى ابن ماجوة البزارة الدار قدني بستاذي الضعيف حسن الضعيف فالله ما معنى ياكي ببشة شامل حديثي دي بس معنى ياكي وإلى السدنية وعلى ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتر السمك في الماء فإنه هذا حسن الضعيف بلا ما معنى ياكي صحيحة ابن مسعود رضي الله عنه سأل بيها برمينة يكفي قنبلي قوة سأل برموتي ايه وما سي مكرن لنا اوه ما سينقور يا جزك يا جديلا عجيبة جديلا عجيبة وعند النبي عباس رضي الله تعالى عنهما قال نار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعمها ولا يباع سوق على ظهر ولا لبن روه الطمر عليه في ضرعين رضي الله تعالى عنهم دار قطني تقبل صلى الله عليه وسلم نيك الدنيا هز برهنك حتى تطعما تطعما تطعن بقول حتى اونا حتى الإخوان يكون كانوا يسيمون شيئا، يعني حتى تكون الصلاة عن الطعام، عيننا جيي، عين لبيو، ما نبي حتى شاني النبي، شاني النبي تن، لو خوارض، هذا بسيطهم وبا مساعي، كاركات ولا يباع على رهاني، مرة شينا أو مرة كاك أو بلولكا. او بس في أو بسيده في نوشي، لا كوة يكسر هو خودي ما هو؟ هو خودي يكسر من ذا أمله لا كل كراهوا لبشتني بود نتوعني بعمر دابا بحشتين بود ولا لا بنبغيه ضالين درزنيا وأخرجوا أبو داود البرازيل لعكده هو الراجع أيضا موقوفا عن أبي عباس الله وعن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نا عن بيع المضامين والملاقيح رأو البزدار وفي إثنان يضع عارضة نفر المدكى ضعيف إيشة برا يعني تا فروشتني بتسكين أوش شيء عجل أوش يا نيلك يايا والملاقيحش فروشتني أوتو إينيريني إي لما بوريني لماينا حرامه حرامه صحيح برا بدرزي مثل إقام الإقامه أنا يعني أتو إينيريني نيلك لقد كانت تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد يعني تجد انك تجد انك تجد ساكن، تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك ولا نقي توكاي فلوسني توكاي تشطحين يا ما يعني ولا يعني لا لا لا لا لا لقاح اللقاح قليلك بسك اللقاح, اللقاح ان تلقيح يبكا تلقيح بري او غلطي نسيت تلقيح تلقيح بعليتك تلقيح خلاص ملاقيع تلقيح واش اللي سلام ما دا هي ما في أصلاب الفحول تو ديري خلنا وشي عشر ما في بطون النوق ملاقيع ما في براني بكري بكر وني ما عن أبي ريضة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله من أقال مسلما بيعته أقاله الله عذرته رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم من أقال مسلما بيعته نفدك دستيش تشي نكري باشا بلان دزاني واتولي لدي راوستي دزاني بيالي لنكري ديانا يشترك بسي ورقيب بشتش ورقيبا مليوكا بسار ورقيبا مليوكا أتوجد لون دري تسكي باشا, بي باشا, بي باشا ابتدائي جايك يا عبد الله بن متن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام صلاه و لكل مسلم لو يثير لي من أقال مسلما بيعته اتو فسخ عقدك غدي لك زود بساتی از دلاری خریدی کردنیه. پس دلارا زود زور وانیه. بس بس دینیه. بالا امتحانی بسات دلاریه. دهنه بسات عرضه دلاری ببیلی اکنون. اگه توی زندگی اولی زندگی امتحانی پیلی لکه لازمیه. دیپی داره که بس اخوی سات دلارا. که ساتو دی بی دیه بس ساتو عرضه. امروز ولی اکنون که پشیمانیه که آقای پشیمان که نویی. اگه توی کرد که اول نفرت پشیمان کرد دوخت خواهی گفت روزیک نیامد خواهی بر ورزگار، اگر آتی غلط دیابی غلط که کی جادا پوشه؟ دبالمون آتی حرکاتی بیکل آوی لعو تشو ششینه بیدن. خواهی گورشی شکانی روزیک نیامد دیت باره دی خواهی گور لال محسکات. اگر نکسینه کاملاً. بله. اگر حقیقی. اگر حقیقی بی نوپارت بی. تو لای جد و تأخیر وقت الحاجه. درونی انسان لعو ختی شوا. اون برام باشه تا چی؟ في هذا يذكره؟ هو دوزا. بلوانة كيغ. بخوي سيلبك باب الخيالي. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان يعني بائع ومشتري فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا اجدوه كز كرينو فكل واحد منهم بالخيار طب لو خياره ما خيار ما له خيارك ما خيار المجلس يا او خيار المجلس مجاني خيارك كمان يا مثلا كتبك الاخرين كنز مجلده ده بيوم قال لو عندي بكرو اگر دستور مال پارس در آوی لود میار که وی جلسه خودمو میگیرد پر میآید نه دیونیا. آو وقتی دوستانش نیوی بیان آو را کن با وی سخیان اولش که لوگوری درسته. خیالش چی مانده؟ کابل بخوی بیانه. ولی کا که آمین یک مانگی مزاد داده. آو بخوی خیال که ازیاد کنی. بلامگر خیال که از کدوم لوگوری استی آمین یه ده دقیقه زیادتر بیتن کابولم نیا. خیالی ما مقابل شت دي باشا كاكملو من تييستا ام رازيما كزي كدعي او سري اتومسي او سري باش ني لو ام باشمانا مناد دموها كابلاش جوجو رازيما رازيما كان بيعملوا خيار المجلس ديتن لو بروي بخوي المؤمنين شرطهم، أما إذا لم كأكوس هذا يذكرهم، تذلبا عشان ذلك كأكوس ما تشينه كمشكلة هي، او بيد مثل، أو أوه، برو بيخوله زبردناه، تمشي، كعادي خوله زبردناه، سبيان لا دهني بيلايك ساعة تأخي وابو، ماشيني دلك دان جلد، ماشيني خوي نبو، وكان ما لم ما لم يتفرقا، بلام. تو ما لم يتفرق تفرق إيش اختلاف مثلا آ تفرق بأبدانه ين من, من قال بالأبدان يا ابن عمر لما لشنا كده لشنا صدري ده تو كأنك بعكتهم ما نبي ولا تبي بس ما بيها هالش ده بأقواله بأقوال أعطني صفقة يدك ده وقناك راضي مراضي خلاص منو من قال بهذا منهم من قال بهذا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر يعني توي مقابل تخيل كأكا لك كاكا تشجمه لك نذبي او اكتابت لك كلا تشجمه دي, دي هل ورقه شهر سبيبه ومالي او مخير لك اصلا بلاذ اقا تسبيب ورقةك اقا يبينبو تبتو مالي بي فإن خير احدهما الاخر توي مقابل تخيل كد سبب الشيكد فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع تخيلك ككغازوندت او يودم رازمو او بيع كدرز دوهاتيه وان تفرق بعد ان تبايعا اكيكتريشا بزيهش بعضه وبيعت ولم يترك واحد منهم البيع كذا ودويو ولم بزيل بكاكم نامو رازنيما بارك زور لا فقد وجب البيع ليس بيعك هاتيا واللغض للمسلم وعن عمر بن شعيب عن نبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا كريان وفلوشيان هودشان سربيشكم اتاوك إلا أن تكون صدقة ولا يحل لو أن يفارقه خشدا أن يستقيله نجم شكسبير لو أنا في ردي زوجة المدربين بيقول لا بحرية خوي لكني بيكاكا بي أو أشلكها أو ده مدرسك المدربين اشتاقوا بي بزاني بي ما بسواه ديلو بقول ده ما نبيه لو أنا راو الخمسة إلا ابن ماجه ودارق أدنى وابن خزيمة وابن شهرون. مستعفنا ولا حل له. أن يباركه خشيت أن يستقيله نبي بذيب لي نوع أو إقامة كامل من نامره. لا تفسد بشي ما بنو الإوانى أشقيب زوانى ديت يا هل يكلي سيدي تنيا؟ أوي جكسبيتن باش راس مصدره بتو كذا وخلاص هو مالتو لسني كاتم الله ده يدي بزوانى ده مش هسلاك يكاتن. لوق بضلين بيتي نك بدو دودة قدايتي تاكم بالكيت بشقه اتلومه باي وعلين باي لزني تلبو لوك خشيد دك الكرو براد دك بكاكا تم جاوب باي لو قال لهم باي لكو كونيا دروسنا اكو يا سمري مو مال خوابي خوابي برو دي وردي ورجوري دروسني يا كاجد الاقاله لوك بشي ما بي تو زو بملي ود وفي حتى تفرقا عن مكانهما ابن عمر لا لا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ذكر الرجل رجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع بالبيوع ابن عمر رضي الله, عمر رضي الله, عن ما الرجل الرجل الله عليه وسلم يخدع باش كازي جانك لا ديغه بن صلى الله عليه وسلم كدائما لكريو بالوشتل فيا لي نك فقال إذا قال اذا فقل لا خيابه بيقول غير تيش نك كري بري فيا لي نك في الله بخوت واخوات طلع نورها زاد عليهم بخوت هذا فيا لي نك وقتي كنت في غمر غير مو تقوا هو بوا ورعها مو. كان يقول ما في المكان خواد مسح يكسر شقيقنا لكن بلع أستا خواد ما بعدي أنتوا شو اسمه برضو لقراوس ده أستا بعدين لكن باب الربيعة عن جابي رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربيعة ذاب رضي خواد لسربي الجدول لخويا لبعض شيبي مثل ك... في بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم نافتين لعنت الذي يا اكل الربا اويك الربا دخوا وموكله اويك ديت وشيل وكاتبه وموكله وكاتبه كاتبه اي ولبن عند نوسي وشاهديه دو شاهدين بينشتان وقال هم سواء هم في الوزر سواء يعني هم في الوزر سواء طال الرباش ايمان يحمد حتى اوجدت الرباء اجراته ب 100 دولار من بقرت بالمقابل لبن الثبري ما لقيته تلحظك هذا وسط استفاده معنويش يا امري ولا او تسبيح لكذا تسبيح جوالكذا بالمقابل صار 100 دولار بقرت لنا ما دام ليس بعده يك تخو تصبيح سي لو انا تبل في ما ما ابي جحيبه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا الربا 73 بابا الربا حق اوسيب بابه أيسرها مثل أن ينكر الرجل أمه عاد الله وياكم. للروايات شهد بالمثل مقابل سانديا أيسرها مقابل يجيز زناها. درهم والربا للروايات تبلاني الدرهم والربا يسابي ثلاثة وثلاثين زنية وفي الرواية ستة وثلاثين زنية أو زا أو أن تزني مع أمك قام وإن ارب الرباء جولتين ريفرسيا تعرض الرجل المسلم اتبي تعدى على عرضي مسلماني كيف واجي اقول لك انت فاضي جوزاناكاني راجل وما جاء بتمامه تمام الربا لولا قال باس على عرضك باخوي اهموش التزيده بالربا لا استطال على المال الربا استطال على العرض هالربا لا يمكن ان يكون لدينا مسلمات لدينا مسلمات لدينا مسلمات لدينا مسلمات لدينا مسلمات لدينا مسلمات لدينا مسلمات لدينا مسلمات لدينا مسلمات لدينا ناموس لدينا مسلمات لدينا مسلمات لدينا مسلمات لدينا مسلمات لدينا مسلمات لدينا مسلمات لدينا مسلمات لدينا مسلمات لدينا مسلمات لدينا مسلمات لدينا مسلمات لدينا مسلمات لدينا مسلمات او على العرض او على غيره رواه ابن ماجه الخاصه والحاكم بجبان وصحوه وعن ابي سعيد الخدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب اهو زيري بزير مفلوشن يان مقور نوى الا مثلا بمثلي لن مثلي بوكخوي ولا تشفوا بعض على بعض يعني زيادي مخناثري لا سير يكتري ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثله زي بزيج بزي ما بروشن يعني ما يجور نوى إلا مثلًا بمثله إلا وقحوي ولا تشفو بعضها على بعض يعني ولا تزيد ولا تزداد هيتي تي لا ستر لك ب كم بيع بيجور نوى ولا تبيع منها غائبا بناجز ومشتري ما بروشن بغايب يعني بقارزني بقارزني يا بغا دانيه يلا صاروا اجي اورا رقم دي صاروا اجي دولارا رقم دي او فارقم دي يلا هو يصدولار دم دايب بغايب اذا فارقم لي ما بين دولار جديد دولارا كده انا لا اگر بيزنق قيديي حتى رسوا اجول لو ما قدر دولزني لا بس من بعذارف من زيرنجر فيه إيه لما نقوم يسخال من لما نهى أن يباع الذهب بالدين صريحة لو بعبي يقدو أيش امامي احمد ميحد ولا زايق لسبي أو يجوا مع ذكى دفرم صاحب أو بزيرنڭل وديال زيرنڭل كاكا سالو رقم بقرضه اه هاوجد ويبا او في اردو بلا ساعد زيرنڭلكاش بزيرنڭلكاش جي جدان يقول قتيباي في نقه فيك ا توبيني ا مسقيتي كابراتي ما نيا كاكا, جوال، كاكا, جوال، كاكا, جوال، كاكا جوال، لتوار نكلم زي ذاكين نكلم لما عارك عارك دهنا ده بيأوي أو عاجي لي نزارن ذاك؟ عاجي بس مش لي. نه عاجي لي نه أو توه أصلاً نه أو اتفاقية كذي بيعني أو يقصد ذاك؟ أو اتفاقية كذي بيعود بيه بيني. لو. إذا مش بيد. عاجنا هيك مشكلة في شو رأيي مصاير. إمام عبد الله تنبويني ربايني ده. أوه. آه إذا نعمدي بويني ربايني ده. إذا أنا إذا أنا لو بس بس نتو. هذا جن زيرن ذاك. يجي الناس. هذا هذا بالضبط. ما وصلنا دوار خمديه. دلوش دونستخ... ديه... لبنوي... حمي... لا لا لا هو من الله يثبت الدنيا إمامي أول لبلاوي أول جيل الإنسان يا حتى بي غلط واصيبت ما بن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله يسمى الذهب بالذهب والفضه بالفضه بس اصلا فكانوا الذهب بالذهب لي يقلوا انا بده بالريش ما مستاذقوا اللي يسموه يعني كعتيخوي كذاك بسبوهه خلاو خشب خريبوا على وش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 شو عيلة تكياك شدنيا أو يان باريه أو يان زيرة ما هذا ما هذا والاضطه بالاضطه زيو بزيو والبر بالبر والشعير بالشعير تعالنا يا جملي ليها جموزه هندق لا ولا ما كان ده جموزه يجواه يج الصنفه كارتة جم بزوق قيلاقة هاي والقوتيه بالامير قاله يجلك توه البر بالبر والشعير بالشعير دوس في الجوازن، يكسر الدنيا. <تضحك> قيمة شن الجواز؟ قيمة الجواز. عندكين بزور غير مدي. من زين اختلافة هذه الأصناف، ها هو يدرت إنه أوراقك أصنف، بياخد منا يلا أصناف. كهذا بوري الأصناف ده لا إيش إجاصة البنت؟ ما شاء يعني نادر نادر يعني مثلاً إسا ما قاعد أبين دعاء مثل الجبقة. نعم. بكرة. لكن ناقو لكن. أو شو السلف قال او أو شو السلف او تيرانيا، أو شو او بارق قبره مبكرا، أيه جزيره كيان، أو شو السلفي كماس مالك، أو أو اللي كانوا كدشوا واقع أيمن القرآن حماه بإنشاء الله تعالى، لا شو السلفي دبيبسي بارق قبره خيمك، كان ميمم او استعيله، لا يا أصلاً أنا أبي دزام الدنيا وهذا في الدنيا على ولدك إسقاط باريفيلد يقوم دزانه أنا أعمل أعمل أعمل أعمل أعمل أعمل أعمل أعمل إلا هذا يبارك قلت كي بتيو شناب خري يعني خوفت واش ده غناه يعني لبرو والله ما هذا الاصناف اجا وصل اخذ الجوان فبيعوا كيف شئتم كيف رقيقه انا جديد إذا كان يا ذنب لا بس يعني الليل بس مسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله اذا الذهب وزنا بوزن مثلا بمثل هذا اللي وكويك وزن عملي مثلاً مثل الوقويك والإضاد بالإضاد وزناً بوزن وقويك مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد وهو الربا او ازيادك كا دعوة ازيادة بتاعتم او ايش الربايا يا؟ <تصفيق>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 فأنا قل ما شلي تناذير ذوه فعلاً دعتو عينه ربعه. بس في شي بالاميركس شي شيء للكلا، يكسشي شيء لاسه مثلاً أو يباسكين أو إيش أو بيتن مثلاً أتو ده لواي بعثي أول مثلاً لكم تقول قصيرة تقول، أما ندم بيزور رقيلاً وما مستقر ذكر بقر، بعشر، فازور رقيلاً تبقى ذكر، ذكر بقر بقوله صالح شيء، ذلبه بنزا ورقه هي خصتنا كيزالكم اه هي خصتنا كبيب بنزا ورقه في بوقت ما قاليش اه قاليش شي ا املى الصين هو صال صورانيه دفتر الامام خير من ديك دي لكن لماذا لا يمكن ان من يمكن ان يكون هناك من من من بيك أنبل ماذا بقولنا خيار لكم أحسن لكم قواعد 20 تان أو قريب الزوالد ليجاكوا ب يان بناوينا ناوينا رباحة بس أنا بقول ناوينا إشارة شينا كميا يان عرفيا وقت جنبو عرفيا وقتي فارجأ بنزوالك سالفة الدنيا عرفان زوالها مو زيادة داتوا عرفان هالرباع La vive olaımın baksana din baksana yine bu kabla. Amel loğum beyde bu fazlanya, ne var şimdi ardıya. O Rusavi derdengo parayı ucu koymayın. Ever parayı Gorankay'a ver zaten. Vere. Paraka Gorankay'a ver zaten. Ne kıymeti bu mesela? O asparsalı ki hiç şey. Ya kabla kuyuda ite, o biyal ifrakle kirdiya. Balan, ağirat u öke gora. Pare او انا علماء الاقتصاد بعز كده يا اما زر او وكتي بيزمس زر بيلا بيزمس قال زر بدا او, أو نقطة نقطة زير دولار داق دولار اللي ان دري عرض بسندي بوقتي كاع قاعده قالبا تاع دفتريمو اساوجدوا دفتر فهذا كان يوقي مدهوة نا امان مخصوص على نقصية لأنه عارض الزير دولار او بابتانر حسنه هو الشيئ السير اوان لبيني هنالسي الشيئ السير يتباقش دكال دبته هو الشيئ سافت والله اعلم وعن ابي سئر رضي الله وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استحمل رجلا على خيبر أبو سعيدة خدّي جيت ولا كم هو رجل زايق على السّهول شامي، كأبي أخامبري خواه الصلاة صلّى نبأنا شيء بكارينا كرديا أمير على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، تذكر لا خرماش أنو النّاي خرماش كيسية جنيبة، فقال رسول الله أكلو تمر خيبر إنها كلا، فالمهموي هل لو نوعها خرما خيبر؟ قال لا والله يا رسول الله نغير وانيا اننا ناخذ صاعا من هذا بالصاعين والثلاثه اميكه كي لوي بدوسي غيري بيد غرينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل ومكن بي الجمعه بالدراهم جمع نو اخلافك يا قولتي برول جمعك نو اخلافك رضيهك ببره سواء بدراهم بفاله بكفاره ثم بك بالدراهم جنبه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 لا ترى، أعتقدوا كيف قرتو بسني شيء، سنك يبيادونيا، أعتقدوا كيف بروح شيء، ندم ندم، هاد كم، بش... خلاص، سمعنا نتيجة نعي، نتيجة، يتفقنيها ونتيجة، بلامنا سمعنا بمنطقة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 الميزان مثل ذلك المتفق عليه للمسلمين وكذلك الميزان وان جاب رضي الله تعالى عنه قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيئه الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر سبحانك اللهم وبحمدك حمدك ان لا اله إلا انت نستغفرك ونتوب اليك واخرجها الحمد لله رب العالمين